بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه اما بعد فهذا أ ح د أ ش ر ط ه س ل س ل ة الهدى والنور من الدروس ا ل ع ل م ي ة والفتاوى ا ل ش ر ع ي ة لشيخنا ا ل ع ل ا م ة ا ل إ م ا م ش ا م ة بلاد الشام محدث العصر وفقه الزمان م ح ي ا ل س ن ة وناصرها ق ا م ع ا ل د ع ه ورادها ع م د ة أ ه ل ا ل س ن ة و إ م ا م ه م مقدم أ ص ح ا ب الحديث وشيخهم أ س ت ا ذ ن الوالد ا أ ب ي عبد الرحمن محمد ناصر الدين ا ل أ ل ب ا ن ي تغمده الله برحمته و أ د خ ل ه فسيح جنته بمنه ت ع ا ل ى وقرمه الايمان م ب ت ج ي ف بينها ح م د ب أحمد أ ب والان ليلة أ ث ر ك الله له وعفى عنه إخوة الإيمان والآن مع الشريط السابع والسبعين بعد ا ل م ئ ة ا ل ث ا م ن ة على واحد الجزء الثاني بعنوان كيف نفهم منهج السلف الصالح تم تسجيل هذا المجلس الثاني عشر من ربيع الثاني الف واربعميه ا تمنطاش ي هجري الموافق الخامس عشر ح م ن لقد ر أ ي ت في المسجد آ ن ف ا شيئا أ ن ك ر ت ه والحمد لله لم أ ر إ ل ا خيرا قال ماذا ر أ ي ت قال إ ن عشت فستراه م المسجد منها وأمام منهم رأيت رجل في وفي حلقا حلقا واحد كل حلقة منها رجل وأمام كل وسط حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال أ ف ل ا أ م ر ت ه م أ ن يعدوا شيئاتهم وضمنت لهم أ ل ا يضيع من حسناتهم شيء قال لا انظروا、للأدب. أنا بلفت نور. أخوانا طلاب العلم هذا ما نور من يظن للأدب بلفت العلم يكاد فيه يوجه إ ل ي ه السؤال إ ل ا ي ن ب ر ي واحد من ه و ن واحد من ه و ن ويجاوب من عنده ه و ليس هناك أ ق ل ما يقال هو يقول لا أ ن ا ما أ ن ك ر ت عليه انتظار أ م ر ك وانتظار ر أ ي ك دخل الدار وخرج متقنعا وذهب إلى المسجد حلقه هون حلقه هون هون وذهب إلى كما وصف أ ب و موسى ك ش ف عن وجه اللثام والقناع قال ويحكم ما هذا الذي تصنعون أ ن ا عبد الله بن مسعود صحابي رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا عبد الرحمن حصى فيه شيء شيء بسيطة حصى نعد التسبيح والتكفير والتحميد قال عدوا سيئاتكم و أ ن ا الضامن لكم أ ل ا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أ س ر ع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه آ ن ي ة لم تكثر والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى نفسي أئنكم من بيده محمد أمة صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ و إ ن ك م متمسكون بذنب ضلاله ما بذنب ضلالة. تحقيرا م س ك و ن بذنب بضلالة ضلالة ت لهم ماذا كانوا ر وتحميل لماذا تسبيح ل ت ك ب ي ر ف ع ل م و ل وهي فيها أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة و ك ث ي ر ة جدا بلاء لكنهم أ د خ ل و ا ك ي ف ي ة وهو الاجتماع و م ش ي خ ة والذكر كل واحد يقدر يذكر الله خ ا ص ة في خ ل و ة ورجل ذكر الله خاليا فالفاظ عينه ما بدها التصنع ولا بدها ا ل م ش ي خ ة لحتى يقولوا ن س ب ح ه مئة تشتغل ا ل ط م ئ ة يقولون ا بالحجارة ما ل ل ه ب ي اما الشيخ اذا حدد لهم ولا ي ج و تزاوج ما حدد لهم لذلك لم يكن غريبا قال أو إنكم متمسكون إنكم بذنب ضلالة قال راوي ا ل ق ص ة وهنا تكمن ا ل ع ب ر ة فلقد ر أ ي ن ا أ و ل ئ ك ا ل أ ق و ا م يقاتلوننا يوم النهروان ولذلك ن ق ت ب س ت من هذه ا ل ق ص ة قياسا على قول الفقهاء أ ن الصغائر بريد الكبائر فقلت أنا فقلت أ ن ا ل ب د ع ة ا ل ص غ ي ر ة بريد ل ل ب د ع ة ا ل ك ب ي ر ة وهو الخروج على ا لاي ل الله ا بارك ه د ف ك ه ذ امه ا ل إ ا حقا الذي الابتداء الدين أولا ثم يحرص على تعليم تلقى من الرسول في الحرف الواحد م مسعود ثم تعليم من يحرص تلقى أبن أتظن أ يتتبع ن على في في يقدم تغيير على ما تلقاه من تلقاه ا ل ر س وكفه ل و بين ك ف ي تلقى منه السلام عليك أ ي ه ا النبي ثم ي أ ت ي هو بفلسفه من عنده فيقول لا تقولوا ا ل آ ن الرسول توفي والرسول لا يسمع ا ل آ ن ماذا تقولون وواء وباجتهاد النص إلى نتلقى النص آخره عنده من مش نحن في ب ي ن ه وبين الرسول عليه السلام خمسه عشر قرن لا هو تلقى النص من فم الرسول غبا طريا كيف تعقل يا أ خ ي أ ن ي أ ت ي هو باجتهاد من عند يجي غير الذي ن ا ل ر س و ل مباشرة ب ا ا ج ت ه د بل ب ف ل س ف ة من عنده أ ع ط ن ي الجواب وبرك فيه أ م ا يقابل هذا لا ا ق هذا الجواب انا ا س أ ل ك كيف تعقل لا تعمل لي قياسات ا ل آ ن وبخاصه كن ا نقياس فيه ما فيه من الخلاف قل تعقل قدم سابقا لي الجزئية لأنه كيف آنفا نعتبر هذه بما قدم أخونا سابقاً قاس ما قاله ابن عباس فيما يتعلق بالطواف في بين الناس وما فعله ابن عمر في الصف بين الناس إلى والقياس قل لي كيف تعقل هذه الجزئية قل مثلا فأصاب. قل ما شئت مما تؤمن به وتدين الله وليس لا آخره هذه اجتهد به به دعني وتدين دفاعا عن تؤمن أنك كيف فأصاب ما مما تزال شئت ق و ل السلام ا على ل ن ب ي م انا أ ت أول س ر غره قمره م اقول أنت أول واحد ي لك جمهور ا ل ل ل ع م م م ا ا ء س ي ن حتى ا ل ي و ولذلك م معك ل اقول تخاف الجمهور أنا لكن معك ب بس أفدني جلال كيف ت ع ق ل هذه الجزئيه ة أرجو أن الجواب يكون و ا ض أ ن ا قدمت حديث عمر ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين حتة من بعد ما انصفتني عمر قد عفوا ابن مسعود قد يقال أ ن ه اجتهد ب أ ن هذا في حالي و يعني ح ا ل وجود النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه بضمير الخطاب و أ ن ه بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال على النبي بضمير ا ل غ ي ب ة ل و هذا قد يجتهد ا ل إ ن س ا ن قد يجتهد لكن أ ن ا الذي أ ق و ل ه قول عمر لا على لا لا ما انتهينا أمامنا أباستاذ أمامنا مشوار يا أستاذ أمامنا مشوار يا اصطوّد شوية بارك شوي الله أ ل ا ن ي خ ل ي ن ا ب ا ل ف ا ك المعنويه ا ل آ ن يسامحك الله بهذا الشيء انت قلت بارك الله فيك قد يكون اجتهاد ما تهضم من إذا قلت لك سلفا يا أخي اجتهاد أنا قلت لك اجتهاد لكن أنا أسألك هل هذا الاجتهاد من هذا الصحابي تؤخذني قلت قلت أخي لكن أقول أقول لك لك أسألك هل ا لكنه ذ ي وصفته ل ب أ كان ي أ خ ذ على غ ي ر الحرف الواحد في التشاهد ثم ي أ ت ي هو إ ل ى ج م ل ة سمعها من الرسول مباشره ة ويغيرها و ه و ل ل ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أ ن ا ما خ ل ص ك ل ا م ك و ل ا بدك ت خ ل ص م ان ي د ع ل ي <تصفيق> ك أ ن هذا ا ل ر ي د ا ل ج و ا ب ع ل ى ش لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدك تجاوب و عن شيء مظهر ولا إيه؟ لا إيه يعني بالذين بعدي شبه لا اغتدوا وعمر من أبو بكر、وعمر. ن ع ماذا م وراء هذا بس فقط ا ج ان ا ل ج و ا عن س ا ل ا ب م ي ن ه و ن هو ن شيخ الجواب عن حديث عمر م خ ط ر ديمان ه كيف يجاب عن س م ن ت ه ي من الشمال الجنوب ش م ا ل لأنه ا ء ل ل ج وهو ذ ا الشفط الإشكال ه وهو هو تعليم عمر رضي الله تعالى عنه على ا ل منبر الناس جميعا سبحان ا ل ل هذا ه ا ل إ ش ك ا ل الذي هو عنده م ا ل ي ش م ا ل ي ش لكن هذا غريب جدا ما يكفي تعليم الرسول أ ن ا أ ر ي د أن أنفذ نظرك ج و ا ب ك لو صح وهو غير صحيح على حد قولك انه قد يكون اجتهد ايضا أ ن ا أ ت ا ب ع ك بالقد د ف أ ق و ل قد يصح لو كان وحده فماذا تقول في الصحيح ما رواه وما رواه رواه العبد الرزاق بالسند أول عن عطاء ا بن أ ب ي رباح قال كان أ ص ح اصحاب ب النبي أ النبي مش ابن عم ابن مسعود ابن كان أ صلى ح ا ا ب ن ب ي ص ل الله عليه وسلم يقولون في التشهد السلام عليك أ ي ه ا النبي فلما مات قالوا السلام على النبي ماذا على تقول أخرج حديث عن عمر بن الخطاب أ ن ه كان يعلمهم التشكد على المنبر ويقول السلام عليك أ ي ه ا النبي هذا جواب عن سؤالي、لا. هذه حيده اخرى سامحك الله لكن يبدو يبدو أنه لابد من التصريح هل على السؤال لأخينا أنه من أنت معنا على ما وجهنا السؤال آنفا لأخينا هنا يبدو يبدو ما ي نحن م ا أنا قلت له ن ندعو إ ل ى الكتاب و ا ل س ن ة وعلى منهج السلف كما ن نحن من باب حسن الظن ب أ خ ي ن ا المسلم انه أ ق و ل أ ن ت معنا في هذا لكن يبدو أ ن ك لست معنا إ م ا لست معنا تقعيدا أ و لست معنا تفريعا و أ ه ل ا ه م ا مروا <تحيل> ايضا <تالي> ن <تعلي>、oh. خلينا نشوف بهذه ا ل م ص ا ر ح ة أ ر ي د أ ن أ ق و ل لانه بلغ السيد ا ل ز ب ى لما لانه الان انت بارك الله فيك أ ص ا ب ك ما أ ص ا ب كثيرا من الناس في هذا الزمان ولا تؤاخذني ل أ ن موقفك هذا لا بد من المصارحه والدين ا ل م ن ا ص ح ة ا ل آ ن يوجد ناس ركبوا رؤوسهم وخالفوا أ ق و ا ل السلف و أ ق و ا ل ا ل أ ئ م ة فجوزوا شيئا ما يعرفه العلماء قاطبه ة و و اليوم بالخروج ما يسمى على ا ل ح ك ا م نحن عندنا خروج جائد وخروج غير جائد وهذا منصوب في ا ل س ن ة ولا نريد أ ن ندخل في هذا البحث و ب خ ا ص ة والوقت قد ضاق لكن اريد أ ن اقول هل تقول أ ن ت أ خ ط أ ا ل ص ح ا ب ة و أ ص ب ت أنت م انت ما يقال ما واحد أ ن ستقول عمر هذا فهم منك ل أ ن هذا أنا ك م ا قلت آ ن ف ا ع ل ي م عمر هو ك م ا أ ن ا أ ع ل من ا ل ا ا س ل يوم و ق د خرأت صفة ا ل لك ا أ ن ا أ ع ل م ا ل ن ا س معلمهم ل ا ر س و ل وعمر الخطاب ه و س ل ف ن ا في ه ذ ا ا ل ل ت ع ي م فعمر الخطاب ما الخطاب زاد ش ي ئ ا ع ل ى ما علمه ا ل ر س و ن ه ذ ا واجه ك من س ل إلى القيامة م يوم و أ ا م ن ه م و أ ن ا لا أ خ ا ل ف ا ل ص ح ا ب ة ولا أ خ ا ل ف الرسول لكني أ س ت ع ي ن بفهم ا ل ص ح ا ب ة على فهم م علمه الرسول م ب ا ش ر ة ف أ ن ت ا ل آ ن أ ح د رجلين إ م ا أ ن تقول أ ص ب ت أنت وأخطأ انت ل ص ح ا ب ة أو أ ق واخطا ل وهذه ل ح ق ق ي ة أ أ أ ت ن يعني أنت أ و ص ا ب ا ل ص ح ا ب ة وحينئذ ل ا مناصة من الأمرين و إ ن أ ص ر ر ت و أ ر ج و الا تصر على موقفك فمعناها أ ق ل ما يقال يا أ س ت ا ذ أ ن ك في حيصه حي بحيصه انت محتار أن يبلغ صاحبنا الخطيب خطيبنا اليوم كان سلفيا ولكن خطبته خ ل ف ي ة ف ا ل آ ن أ ن ت أرجو أنك تكون سلفي لكن في هذه ا ل م س أ ل ة لست على منهج السلف الصالح لانك أ ن ك تخطئ ل ص ح ا ب ة ك ت من ن قبله ل أ ما عندك علم وألا مباشرة عندك وأنه تخطي ا ل ص ح ا ب ة لا كنت تظن من قبل ان هذا اجتهاد ابن مسعود صحابي واحد له ر أ ي له اجتهاد لكن والله عندي مش مهضومه من هذا ا ل إ ن س ا ن وفي هذا المقام ص و ر ة خ ا ص ة علمه الرسول التشهد د د هذا يا هذا له معناه يا أخوانا الوصف النفسي العاطفي ا ل ش الله أكبر. المشايخ ل ل ه أكبر ا اليوم م س ت و ل و ا على قلوب المريدين بالتعبير الصوفي ب ت ل المريد ق ي ا يخطو وراء الشيخ حذف ا ل ق ذ ة ب ا ل ق ذ ة تماما أ ن ا وقع لي ق ص ة ب ا ل م ن ا س ب ة ب يقولون ان دائما في ج ا ف شوي خلينا نبلها شوي、يعني. نخلص من الجفاف دخلت المسجد هناك في دمشق عندنا في بعض المساجد توضع أ خ ش ا ب لوضع النعال ليس الباب مشنوني عند فانا ي صدر ل ق ب وضعت النعل في الطول مثلاً قبلة هيك وضعته هيك شيخ هنا شيخ لي جالس قال فلان لا تضع نعلك هيك معه هيك بمعنى مثلا شنو بنطوره ا بالعرض يعني من الشرق إ ل ى الغرب ل أ ن ه هيك في قباحه ش و ي يعني النعل الموجه قلت له ليش يا أ س ت ا ذ قال هيك شيخي يا ترى نحن نقتدي بسلفنا هذا ا ل ا خ ت د ا ء مع ا ل أ س ف ف أ ن ا أ ر ي د منا معشر إ خ و ا ن ن ا السلفيين أ م ا إ ذ ا كنت لست معنا م في المنهج ان السلف الصالح على ر أ س ن ا و إ ن ي أ ف ه م منا وهم سبيلهم هو الذي ذكره الله عز وجل في ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة و ي ت ب سبيل ع غير ا ل م م ما كنت معنا ؤ ن ن كنت ي إذا لا س م ع ا ل ل ه هذه ب ا محاضرات ومحاضرات ومحاضرات شاء ا ل لكني ل ذ ب أظن إن ل ه أننا كلنا على ك ل م ة و ا ح د ة سواء ان نتبع الكتاب و ا ل س ن ة وعلى منهج السلف الصالح أ م ا أ ن ن ت ج ر ع على مقام ا ل ص ح ا ب ة بل الصحابي وفي مثل هذه ا ل م س أ ل ة هذا في الواقع كما قلت إما مخالف للقاعدة جذريا فرعيا الله الهداية لنا ونسأل أو و ق ا ع د م ش ه معروفه وهي من حفظ حجه عند من لم يحفظ افضل انا أ ر ي د أ ن أ ض ي ف ش ي ء في شيء يقول عنه العلماء أ ن هذا ه توقيفي. توقيفي تسمع و ق ي ي ف ت هذه الكلمة جميل. شو ما أنا جميل توقيفي شو يعني ا ل ص ح ا ب ة ما ف ع ل و ا شيئا من مثل هذه العبادات إ ل ا بتوقيف من الرسول ولكن هذا التوقيف نص ما ورد إ ل ي ن الينا ونعبره ا آ ن ا ل ش ء التوقيفي ص م ورد إلينا وهذا يصلنا بموضوع قول الصحابي هل حج هو ولا قوله إلينا يصلنا الصحابة فعله الآن هذا مش حجة ق و ل الصحابي يكون ح ج ة ت ا ر ة ولا يكون ح ج ة ت ا ر ة أ خ ر ى إ ذ ا كان كلام الصحابي يتعلم في الغيبيات أ و ل اولا ي في س ل التي يمكن أن تكون من الإسرائيليات يقال هذا موقوف في حكم المرفوع لماذا؟ لأنه لا يقال غ ي ي يمكن حينئذ في ب بمجرد ا هذا ت تكون من موقوف حكم أن رأيك لا يقال بمجرد اجتهاد تبارك ا ل ل هذا فيه ه توقيفي ي ع ن ي ابن مسعود هنا ما تصرف من عند نفسه و إ ن م ا كان فهم ا بطريقه ة أو بأخرى كما ي ف م او ل ل لما ع م ا ء ي ن ه ذ ا أ م ر توقيفي من عليه السلام. وإن الأمر التوقيفي ت الرسول وإن نقدوا إلينا ما فاهموه عليه إلينا من السلام الأمر هم ما ى ويقرب إ ل ي ك م هذه ا ل م ش ا ل ه هناك أ ح ا د ي ث توضع في عنوان المناهي نهى رسول الله عن كذا ونهاه ل ل عن كذا ا كذا بالمئات الرسول؟ هذا الرسول لا؟ طيب هل نتبع هذه المناهي؟ لا شك أننا ونهى وين أو عن نص نص نتبع ن هل هذه ه شك طيب ب ليس صحيح طيب بس هذا مو كلام الرسول هذا ما فهمه الصحابي من الرسول سبحان الله أ ن ا أ ق ل لك ا ل آ ن قول ابن مسعود في التشهد فلما مات ق ل ن ا السلام على النبي هذا ما فهمه ابن مسعود ف إ ن رجعت وقلت اجتهد هل اجتهد ا ل ص ح ا ب ة أ ي ض ا كلهم ستقول رواه أخطأ من رواه وهذا ما هو ا ل ج و ا ب على هذا ا ل إ ش ك ا ل س ب ق الجواب أ ن ا أ ق وابن ل سبق ل ج و ا وكررته ا ب عمر عفوا ع م ر ب خ ط ا ب أ ن ا م ث ل ه أ ن ا ا ل آ ن إ ذ ا رويت الحديث عن الرسول كيف أ ر و ي ه كما قال هل تظن في عمر أن يطع ل خلاف ما يفعل ا ل أ ل ب ا ن ي لا ح ج ة فيما إ ذ اذا روى الألباني حديث عن الرسول الألباني عن حديث ه ك علم الرسول لا هذا إذا جاءتنا حجة أخرى حجة حج في فعمر بن الخطاب روى ما روى كل أ ئ م ة المسلمين كل ا ل ص ح ا ب ة وذكرت أ ن ا اله حديث رواه ب ن مسعود وابن عمر و ع ا ش ش ة وعمر و إ ل ى آ خ ر ه ؤ ل القضية لها شعبة أو فرع يتعلق بالرواية وفرع يتعلق بالدراية ا طرعان ء يعني شعبة فرع أو وفرع فعمر الخطاب علم الناس ما سمعه من الرسول عليه السلام و أ ن ا أ ع ل م الناس ما تعلمناه ممن نقلوا إ ل ي ن ا الحديث ان الرسول قال لبن ا مسعود السلام عليك أ ي ه ا النبي و ر ح م ة الله وبركاته لكن هنا يرد شيء ممكن أ ن يقال ما سميته آ ن ف ا وممكن أ ن لا يقال ما سميته آ ن ف ا لكن المهم نحن ا ل آ ن عندنا علم بشيء زائد عن تعليم الرسول الذي نحن نعلمه الناس وهذا الذي علمه عمر الناس ك ا ف ة عندنا شيء زائد ما موقفنا من هذا الشيء الزائد ما المسألة إذا كان المسألة أيضاً أدري هل يصعب عليك أ ن تعقل أ ن عمر بن الخطاب نفسه ينهى عن التمتع بالعمر إ ل ى الحج ه ايش نعم ايش نعم يعني مثلا طيب اليس هذا مخالفا القران حتى عني؟ سامحك الله سامحك ا ل ل هذه ه المخالفه ايما أ ش د بارك الله فيك أ ك و ن يعلم الناس التشهد كما الرسول علم الناس هذه أ ش د م خ ا ل ف ة و ل ا مخالفته ل ل ق ر آ ن أ ي م ا أ ش د فلماذا أنت تهتم وتعلم وهو ليس بالشديد بالشديد ليس لا تهتم ب ا ل أ ش د إ ذ ا جاز هذا جاز ذاك مع ذلك شتان ما بينهما نحن ما نقول عن عمر في تعليم ا ل ت ش و د إ ل ا أ ن ه أ ص ا ب ا ل س ن ة لكننا نقول في منعي من التمتع أ خ ط أ ا ل لكن س ن ة هو ه مأجور ذ السنه مو إ ش ك ا لكنه ل أخطأ ا ة وماذا تقول و يمنع من التيمم من من تيمم المسافر إ ذ ا لم يجد الماء هل تعقل هذا ها؟ احسن أحسن جزاك الله خ ي ر هذا ثابت في صحيح البخاري المهم بارك الله فيك نحن يجب أ ن نجعل تعصبنا لمنهجنا كتاب و س ن ة ومنهج السلف الصالح وش فرد الفرد قد يخطئ قد يصيب الى ا خ ر ي ن لكن أ ن ا أ ق و ل هنا باختصار ا ل آ ن ومع ذ ر ة من الشيخ عبد الرحيم م ر ة أ خ ر ى أ ن ا لا أ ع ق ل أ ب د ا أ ن أ ب ي مسعود لو كان وحده يخالف تعليم الرسول إ ي ا ه م ب ا ش ر ة وهو ياخذ المعلمين منه على الحرف الواحد ا لكن أ ش د ما يكون بعدا عن العقل وعن الذوق وعن كل شيء أ ن ا ل ص ح ا ب ة قالوا فلما مات ق ل ن ا السلام على النبي الله أي الله الله, الله أي هيتفكهنا、آه. وجزاك الله يالله الله يالله غيروا جواباً أسأل مستحبه خير خير بسم الله على مخالفة الله ما ظاهره、مخالفة. عمر رضي وقال ان مثل, مثل الأسلام هذا من جمله التعزيرات التي يمكن أ ن يتوسع فيها الحاكم للمصلحة ففهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أ ن مثل هذا ا ل ت ع ذ ي ر يكون للحاكم فلا يكون حينئذ م خ ا ل ف ة أ ص ل اصلا من ا ل ح ا ا ب ة رضو ل ه ت ع ل بالنسبة للمشاهدة التمثل يقول المخطاب الطلاق ثلاثاً ى أنت رأيي أنا أنا أخطئ أخطأ من أخطأ عمر حينما نفذ تعرف ما ما ما عمر عارف طلاق الثلاثة ثلاثة هو خالف ا ل س ن ة بلا شك في ذلك لكن له عذره في ذلك وله غ ا ي ة س ا م ي ة جدا إ ل ى اخره لكن أ ن ا أ ق و ل لا ينبغي أ ن نجعله شريعه ة وقد جعلناها بل بعض الخضات كان يحارب ا ل أ ل ب ا ن ي ل أ س ب ا ب تمسكه بالسن منها أ ن ه يفتي ب أ ن الطلاق بلغه ثلاث ليقع بلاد ل على على عمر ن ا ل ق و ل ا لا كان أرى تعزير عمر ح ك م زمنياً ا ً لكن هذا الحكم الزمني بسبب التقليد الذي رانا على قلوب الناس صار ش ر ي ع ة ا ب د ي ة و أ ص ب ح ت ا ل ش ر ي ع ة التي هي ش ر ي ع ة ا ب د ي ة نسيا منسيا لكن نحن ا ل آ ن موضوعنا أنه الإنسان أنه كان عمر يخطب على ملة من الناس ويعلمهم لا على ملا تعليم الرجول إذا يستغرب يخطب عمر ويجد ر ب ا عرض الحائط بهذه النصوص ا ل ص ر ي ح ة التي تبين أ ن ر س و ل علمهم هذا التعليم في خيض حياته ثم هم فهموا منه أ ن هذا التعليم في هذه الجزء يختلف ابن عمر يفعل كذا ويفعل كذا ويعقل ا هو هذا فاذا اخل هذه وهذه أ س ه ل من تلك أ م ا أ ن ه إ ا و ج ه اجتهاد عمر بلا شك ونحن نقول دائما لقد كان في من قبلكم محدثون ف إ ن يكون في امتي عمر ف الذي ذ كره ابن القيم هو من الفقر الذي يجد وكثير من المال ن ا ا س شيخ ل ن هذا حقيقة ا إغاثة ثاني مباشرة من وإن كان إلى أصلا عندي ل ك ن سبت هذا من م نظام ن الطلاق للشيخ ح ممكن د شاك ر ح ه الله و م ا ه ذ ان ظ ا الطلاق كتاب م م يكون الشيخ عبد الرحيم خطا ي في خذي ع ي خ للحريم فانت ب تعرف ان ه كلام الحريم م ر الأبواب حقيقة من عند الابواب أ م ل أنه يقول سبب كثير من ا ل ن ف ق ة أو سبب النفقة عقد ل الناشيز ى ا م ط بينما بن النفقة قرر أن سبب النكاح、م. فكثير من ن ف ق ه ا أ ن ا أ و ل ما تخرج النور ع ل ى ا ل بيتك ي وسقط ن في النفقه عنك مع أن السبب الذي ذكر في القرآن و ت عنك ل ق ع ا هذا النفق ح ليس على عدم نفق نفق على مخل... الزوج تسقط أ و ل مدخل ا جمار أ ن ا ش ي بالرغم من أ ن الله عز وجل أ ط ل ق ا ل إ ن ف ا ق بعقد النكاح ليس بالوطن هذا ا يترجح ولا لا شيء لا والله ا ل آ ن لست مستلمي عن ي أ ف ك ا ر ي ل ح د ساعدك في هذا الموضوع ونريد أ ن نمشي الان الله يبارك فيك وانت بخير دائما الله. <تصفيق> الله الله ما بحمدك. أشهد ان شاء الله يبكي مخير وسبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ا س ت غ خ ر ك و <تصفيق> <تصفيق> ا ت م و ل ي إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل آ ن مع مجلس آ خ ر